عديد اهواء كلهم اهم الاهواء والجدع الذين كانوا يسمون اهم السنة بالحشرية ويسمون اهم دلالة ويسمون اهم الاسماء المنثلة وهنا السنة لا يسمنهم اهم اهم السنة اهم اهم اهم اتقوص اقول لكم اقول لكم لا اعلم من هذا وذاك لا هي حجاجكم نحن نطالبهم الان بحجاجهم في من الله وكما تعطون إن شاء الله سلم على إثبات الإثامة لعباد الطبور معاعدة الخجة يفترون ويكذبون ويحرفون الكلمة عن مواطئه ويخلقون الإثماء أكره وخوتي سيد عزيز الحميد فإنه يغطر رحمه الله تعالى في مواطنة كثيرة جدا أما التثمية حدّادي ونجّاري وقرأة لا لا هذا لو سلم لو كان يسلم أحد من من البعض ربنا شأنه فلو قالوا جل شأنه فلم قال في الله جل وعلى أقوال عظيمة وقال في رسول الله صلى الله عليه ويوقع ربنا جل جلاله المبذور بفلاد الجلال والكمال جل شأنه يا الحكوت سبحانه تعالى من هذا الذي قال وَلَو فقاله يشكرون وافتروا على الله جل وعلا فيبقى ربنا جل شأنه هو الملك جل جلاله وتعالى جسلاه وتقدس سذاته وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مضر من الجيون صلى الله عليه وسلم فلا ترون كيف يفرف الله عني أذى قريش فإن أم الظمين أمنا وأنا محمد فأنا محمد صلى الله عليه محمد الأرعال محمد محمد محمد يا صلوات الله عليه وسلم ذلك كذلك يا نستن اليوم نصيب لا نصيب لذلك الحب للتمسك بالسنه الرسوليه صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه وسلم وعلي تمسكوا بالسنته وتمسكوا بعظيم الانبياء والصالحين واهل الحرم في كل زمان وفي سالف الدهر الا بمن استوحى الشر حتى جاء هؤلاء الافكاكول الكنوب الطيور والله اذا على الشكل هذا اقول ما لا صار لهم صوت وصاروا وصاروا في في امر الله استخدم حتى قام الى ابن الهواء الدلال وطلعوا في صوت نهائي هذا الواحد داون اللي جاب وعطوا شبهة داود بن جرزيف إذا قالوا كلا نقولهم أنتم حسبكم أن سلفكم في المسألة داود بن جرزيف أنتم لكم سلف داود بن جرزيف هو الذي عينا بالله نصرها للنقال الخبيثة وأردعني عندما تدعوى أقرأ وردود عندما تدعوى واخروا رحمه الله تعالى وردود الشيخ عبد الشيخ النار بالسحنان وقال هذه الرسائل مغيبة هؤلاء عيادة بالله المرشئة اقولها بكل صراحة هؤلاء المرشئة المتسهرمة فإنما رغى انهم يغيبون هذه المنصولة وهذه الرسائل التي فيها من بدليه العلمي وقوة الاستجان وثنك التنعيز علماء هذه الدعوة والمتداد لتلك القنون القنون الأول الذين نفروا العقيل الصحيح لأ لا يهمكم هذا قل على يحتذرون الله الحمد ما عندهم شيء إن لا يصلحون هكذا ما عندهم شيء أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد إنه اللي غالسة القادر عليهم الحمد لله رب العالمين İzlediğiniz nah. nah. nah. nah. ma kesh chi wach je vote